سائحاً بين السجون تحية من صاحب اخباركم تأتيه فيرف طرف أن يرى ما نالكم والعين يفضحها الذي تخفيه تلقي على جفن لها أفطالها فتسح حبات لها تكويه فأظل أسأل هل ترى قد خانه قلب وأكدت فتنة ترديه ماضيك عز لم تغب أمجاده والمرء يرفع شأنه ماضيه لكن عاقبة الأمور مآلها والرمح أشرف ما به عليه واصبر على البلوى فإنك فالك ما أهم جنبك عين تنقيه <تصفيق> يا سائحا بين السجون تحية من صاحب اخباركم تأتيه فيريف طرفنا أن يرى ما نالكم والعين يفضحها الذي تخفيه ترقي على جفل لها أفالها فتسح حبات لها تكويه فأضل أسأل هل ترى قد خانه قلب وكالفتنة ترديه ماضيك عز لم تغب أمجاده والمرء يرفع شأنه ماضيه لكن عاقبة الأمور مآلها والرمح واشرق ما به علي فاصبر على البلوى فإنك فارس ما هم جنبك أينما تلقيه لا شأن من طلب الجهاد وأمره والله يمضي العهد أو يقضيه لا شاء من طلب الجهاد وأمره والله ينضي العهد أو يقضيه ندري بأن القوم أغل قدرهم حقدا وقد الذي تخفيه وتريد أن تلوي الحقائق أينما قام الجهاد تريد أن تثنيه هذه مرؤة وذلك شاءه والنار يخشاها الذي تفنيه فنار يخشى الذي تكيد يدرون لو عصى الجهاد من ملهم زانو ودك الملك من عاليه وعلى اصحاب الجهاد منابر ما تاها قلب النورها ياتيه ما تاها قلب النورها ياتيه عانقتها في كل موقعة وقد طاب الجهاد وذاك ما تلغي وأسرت في الأولى فكانت خلوة والموت لا يعدو على باغي ولذولة الأفغان غزارت لكم خيل وسار بركبكم حادي وتجمعت راياتكم وتآلفت في في مثلكم راعي فخر لنا أن يشيد شبابنا فرح الجهاد وكافهم تبنيه فإذا أصاب الأسر جسما منه فالقلب حر واسع شاطيه والأسر ليل دائم ونجومه ذكر بقلب مؤمن يحييه دارت مرارات السجون بخاطري والقلب عانى الخلم من أهليه لو مستقل بك اذكى شيطان اللهم فلتستعذ بالله من الله قل ما ارادوا منك عهدك عندنا باق ونعرف ما الذي تعنيه ما ارادوا منك عهدك عندنا باق ونعرف, الذي تعنيه, عندنا باق ونعرف الذي تعنيه قد راعوا صبر الرجال فجندوا ابليس او من امده تغويه فاختر لنفسك دار ربح بين واترك سبيل الشر لا تأتيه والصادق من جاءت لمن أوفى به والزائغة عيوبها ترزيه والزائقات عيوبونها ترزيه فاختر لنفسك دار ربح بين واترك سبيل الشر لا تأتيه فالصدق من جاة لمن أوفى به والزائقات عيونها ترتيه فاسأل عن الحرف وعن أتباعه أو إيران التي ترتيه ومخالب في أرض نجد قطعت أو صال نجد والحشى تجنيه أو أمريكا ومن أزى لها أو كل حخام ومن يفتيه أو عهد غلمان لها في أرضنا ركزت كناء الكفر تستبغيه ونقاعدون عن الجهاد وبعضهم يستصرخوا الأعداء كي تحكيه والسافرون بغيهم ساساتنا من أسسوا بنيانهم في الدين وكل من لهم متاجر قد أعراضا لنا في فيه فالكاس حين يجيرها أصحابها سيذوق مر شرابها ساقيه ذاك ابن حنبل ناله ما نالكم ما كان سجن خصومه يثني والشيخ أرهبهم وكان سجينهم ما كان خوف سياطهم يبكيه لكن سجن اليوم نعرف طعامه الله لكبته ومن يحميه كنت تخدعنا فذلك هين فزرع فزرعك أنت من يجنيه أو كنت في كفل لهم مستضعة فصدر فصبرك ربنا يجزيه بانت على الأخبار صورتكم وقد ساء الأحبة منك ما تبديه ولربما دارت عليك ظنونهم أو كذبوك ببعض ما أولاك فيك البعض حتى أغلوا والبعض معرف الذي تبغيه والبعض ضار بما تقول لفتنة في فيها أولاة الأمر تستهويه وتصيد الزلات في كلماتكم ومقالكم أفواهم تلويه وختامها فلكل أمر عصمة ما دام فينا الأمر لا نعطيه تظل راية الجهاد عزيزة لله نرفعها فلا نعصيه فلا نعصيه